وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيْدَاهُمْ ثَنَاهُ وَكُنَّا تُرَابَ وَعِضَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ أَوَأَبَا أُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُنَّ إِلَى مِلْقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالِلُونَ الْمُكْذِبُونَ لَا أَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زقوم